بسم الله الرحمن الرحيم أنقذوا إخوانكم أنقذوا إخوانكم قبل أن تسبقكم عصابات التوصير وتجار الأعراب كم يتقطع القلب وأنت ترى القؤساء ولا تستطيع أن تصنع لهم شيئا آهات من آه النيجر آهن يا أهل النيجر كيف لو علمتم أن ملايين الريالات صرفت وتصرف لدعم كساق أكاديمي الساق يا للعار أنتم تموتون وقومنا بالمال يلعبون وعلى الموسيقى والألحان يتواطصون مأسات النيجر إنها والله ليست أتمت فقر وجود بل هي معركة بين الحق والباطل؟ التنصير يحفرون الآباء ثم يبنون مستوصفات ومستشفيات لإلمهم حاجة هؤلاء الفقراء للعلاج والدواء وفصولا دراسية تدرس اللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية والتاريخ الفرنسي والعلوم النصرانية لإفساد دين الفقراء النصارى إن النصارى يقولون لنا نحن نحبكم أكثر من المسلمين بدليل أننا جئنا إليكم بدليل أننا قدمنا لكم المساعدة أين هم عنكم, أين هم عنكم؟, أين هم عنكم؟, أين هم عنكم؟ ماذا قدموا لكم ولماذا لم يأتوا ليساعدوكم أليست هي الحقيقة, أليست هي الحقيقة؟, أليست هي الحقيقة؟ ولن ترضى عنك اليهود وللن نصارى حتى تتبع ملة ta قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير حتى الصحراء لم تسلم من مكرهم إنها النيجر فغم إمكانياتهم الكبير وقلت إمكانيات الفقراء فلقد خزمتكم النيجر المسلمة شر هزيمة إنها النيجر قال متأثرة لأن يموت الناس سوعا وهو خير من يشبعوا ويصبحوا كافرين إزة. جاء فسيس من قساوستهم وأقاموا محاضرة في تلك الكنيسة سب فيها الإسلام وسب النبي صلى الله عليه وسلم انتشر الخبر بين الفقراء فقاموا لإسلامهم وانتصروا لدينهم ولنبيهم فهدموا الكنيسة على رؤوس أهلها بل حاصلوا المدينة من كل الجهات حتى لا يخرج ذلك الكلب منها وما رفعوا الحصار حتى قبضوا عليه وقتلوا الله أكبر الله أكبر ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين إزة. إنها الناجر المسلم لا تزال تعتز بدينها وتدافع عن إسلامها بشار. رغم فقرهم ومعاناتهم رجلة إمكانياتهم رغم كل المؤامرات أبناؤكم في الصحراء يقرؤون الفاتحة بأجمل الأصبات ويشهدون الله لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فماذا قدمنا له وأين حق لا إلا الله فيا أمة محمد ماذا قدمكم لإخوانكم بماذا هم يضحون لنصرانيتهم ولا نضحي نحن لإسلام إلا؟ ألسنا نحن أولى بهذه التضفئات أين العزائم؟ أين الهنم؟ النصارى إنهم يستغلون حاجتنا وفقرنا هو الله لشاة واحدة من بلاد المسلمين خير من ملايين النصارى المسلمون يعطوننا لأنهم يحبوننا وهؤلاء يريدون إضلالنا لكن فلنحبهم حقا أسألكم بالله هل يرضيكم هذا؟ يهينهم النصارى ويتأمر عليهم بسبب حاجتهم للطعام والدواء فأين المسلمون؟ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء آهات من النيجر آهنتم آهنتم آهنتم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إن الإسلام بالصحفة يناشدكم ويناشد أهل بلاد الحرمين خاصة أخبروهم أن الإسلام شامخ عزيز عزة. لن نبعب لن نهين لن نستكين نريد أن نحيا مسلمين ونموت مسلمين حتى لو خذلتمونا حتى لو نسيتمون فلن ينسان الله إلا. أين الرجال؟ أين الشباب؟ أين تجار المسلمين؟ أين أغنىهم؟ أين سياح أسبانيا وسويسرا؟ وباقي المنتجعات السياحية أين هم؟ ماذا أنتم صانعون الله؟ ماذا أنتم قائلون؟ اللهم هل بلغ؟ اللهم فشل؟ اللهم هل بلغ؟ اللهم فشل؟ مؤسسة راية خطة بالتعاون مع تسجيلات خطاب الإسلامية بالرياض.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 وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله يقول المختار صلى الله عليه وسلم المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما بالرأس عباد الله قبل رمضان وبأشهر بدأت تأتينا أخبار عن مجاعة في بلاد النيجر المسلمة وأخذت الرسائل تنتشر عبر الجوالات وغيرها واستجابت وسائل إعلامنا متأخرة وبدأت تنقل الأخبار عن موت الأطفال والكبار والصغار لأنها كانت مشغولة بضحايا إعصار كاترينة من الكفار ثم مع أول رمضان استلمت رسالة جوال مفادها كيف تفطر على أصناف من الطعام وإخوانك في النيجر لا يجدون ما يأكلون بل من الجوع يموتون فقررت الذهاب إلى هناك قررت الذهاب إلى هناك في رحلة استطلاعية لمعرفة حقيقة الأخبار فليس الخبر كالمعاينة وليس من رأى كمن سمع وقبل الرحلة بأيام أبى المقربون من حولي من الإخوان إلا أن أحمل بعض الصدقات والزكوات دعما لإخواننا هناك وعونا لهم على تجاوز الأزمات شاع خبر سفري وانتشر شاع الخبر وانتشر على غير رغبة مني وجاءنا من الصدقات والزكوات ما جعل المهمة صعبة للغاية هناك فالنيجر بلد لا نعرف فيه أحدا وما زرناه من قبل كان المخطط أن نبقى هناك لسبعة أيام أو عشرة إذا لزم الأمر ولكننا بقينا هناك خمسة وعشرين يوما مليئة بالصور والعبر والأحداث فما حقيقة تلك المجاعة وما صحة تلك الأخبار أعطوني السم والبصر والفؤاد قد أطيل عليكم قليلا فأنا لا أستطيع أن أنقل رفلة دامت لأسابيع طوال في ساعة أو أقل. قد أطيل عليكم قليلا لكن تحملونا أحبتي إنها ليست المرة الأولى التي تمر بها بلاد النيجر المسلمة بأزمة غذائية حادة وليست المرة الأولى التي تتعرض فيها البلاد للجفاف وقلة الأمطار فمنذ عام 1973 والنيجر تتعرض للجفاف والأزمات الغذائية الحادة التي مات بسببها آلاق وآلاق كما يجب أن نعلم أنه ليست النيجر فقط هي التي تتعرض وتعرضت لتلك الأزمات بل كثير من الدول والبلدان الأفريقية ذات الأعداد الكبيرة من المسلمين تمر بنفس الظروف وتعاني من نفس الأزمات كبنين ومالي وبوركينا فاسو وغيرها ولا تنسوا أثيوبيا وأوغدينيا والصومال أكثر تلك البلاد ومنها النيجر تعيش بعد الله على الزراعة وتربية المواشي فلما انقطعت الأمطار هلك الزرق وماتت المواشي وزادت حدة الأزمة هذا العام حينما هاجم الجراد ما تبقى من المحاصيل الزراعية وتسبب ذلك في مأساة عاشها آلاف الأطفال عاشها آلاف الأطفال والنساء والكبار في مناطق قروية صحراوية نائية ومما زاد في حدة الأزمة أيضا ارتفاع أسعار المواد الغذائية الضرورية وضاعت القدرة الشرائية لدى أغلب المتضررين الذين لا يملكون دخلا ماليا على الإطلاق وأصبح أكثر من ثلاثة ملايين شخص أكثر من ربع السكان مهددين بالموت جوعا إذا لم يتم تداركهم أخبرونا عن قصص ومواقف تدمي القلوب فلقد تسابق النساء والأطفال لمزاحمة الحيوانات في قطف أوراق الأشجار وإنها والله أخبار حقيقية لا خيال بل شهدت مجموعة من النساء يقمن بالحفر عن قرى النمل طيلة اليوم للحصول على مخزونات الحبوب التي تخزنها النمل في مخازنها الأحوال السيئة دعت واضطرت أهل القرى لترك قراهم. وبيوتهم والتوجه نحو المدن مشيا على الأقدام مات منهم من مات ووصل من وصل وسكنوا خارج المدن في بيوت من القش والأشجار في أسوأ الأحوال ولقد رأينا ذلك بأم أعيننا فلا هم قادرون على الرجوع ولا هم حصلوا على الحياة الكريمة كنا لا نرى إلا نساء وأطفال وكنا نسأل أين ذهب الرجال؟ قالوا تركونا طلبا للطعام والشراب وليوفروا لنا أسباب الحياة ذهب الرجال ولم يرجعوا أكثر هؤلاء الرجال الآباء تحولوا إلى متسولين في الطرقات غياب الرجال أجبر النساء على بيع كل الممتلكات إن كان هناك ممتلكات ولم يبق إلا أن يبعن شرفهم مقابل لقمة عيش لهن ولأطفالهن ولقد استغل هذا الوضع أصحاب النفوس الضعيفة والقلوب القاسية فتاجروا بأعراض المسلمات فتاجروا بأعراض المسلمات مقابل حفنة من الريالات أو الفرنكات أما المتسولون وأصحاب العاهات فحدث ولا حرج تراهم في كل مكان وفي كل الطرقات والتقاطعات نسيت أن أخبركم أنه حسب التصنيف العالمي فإن النيجر تعد أفطر دولة في العالم وسأخبركم عن الحقيقة التي اكتشفتها عن سبب فقرهم وبقائهم على هذه الحال فتابعوا معي وأنصتوا أحبتي بتنسيق مع جمعية احياء التراث الإسلامية الكويتية جزاهم الله عنا خيرا بدأنا زيارتنا إلى النيجر حيث أن لهم ممثلين في منظمة خيرية في العاصمة نيامي ولعلك أول مرة تعرف أن عاصمة النيجر تسمى تسمى يامي. من نيامي التي وصلنا لها فجرا بعد ستة عشرة ساعة من السفر بين الجو والمطارات بدأت رحلتنا أنا ورفيق دربي الذي كان خير رفيق بدأت الرحلة وقام هو بتصوير الرحلة معي من أولها إلى آخرها وستكون قريبا في الأسواق وفي متناول الأيدي بإذن الله بعد راحة من وعثاء السفر بدأنا جولتنا بالتجول حول المدينة حيث آلاف العشاش والبيوت الخشبية التي تكاد تسقط على أهلها رأينا الصغار الرضع يشربون الحساء بدل الحليب لأنه لا حليب للأطفال التف حولنا صبيان صغار وصبيات صغيرات ومن بينهن صبية في العاشرة لا تلبس إلا ما يستر عورتها فقلنا لماذا لا تستر هذه الصبية فسألوها فقالت إنها لا تملك إلا ما نراه عليها ثم أجهشت بالبكاء أشد المناظر كانت لأطفال صغار ينبشون القمامات بحثا عن الطعام وما ظنك وما ظنك أنهم سيجدون في قمامات الفقراء والمحتاجين رأينا الأطفال يعملون في حمل البضاعات وغسيل السيارات وغيرها من المهن الشاقة التي لا يتحملها الرجال فكيف بالأطفال لكم الله يا أهل النيجر لكم الله يا أهل النيجر أطفالكم ينبشون القمامات بحثا عن الطعام ومزابلنا ملأ بالطعام حتى ظهرت التخمة على الكلاب والقطط من كثرة الطعام في المزابل عذرا يا أهل النيجر بناتكم يبحثن عن الثياب والحجاب فلا يجدنه وبناتنا يتفلتن من الحجاب بل حتى من الثياب آهن يا أهل النيجر كيف لو علمتم أن تجارنا يبيعون ويشترون لاعب الكرة بالملايين من أجل لغو ولعب آه يا أهل النجد كيف لو علمتم أن ملايين الريالات صرفت وتصرف لدعم فساق أكاديم ستار؟ يا للعار يا للعار أنتم تموتون وقومنا بالمعي العبون وعلى الموسيقى والألحان يتراقصون آه يا أهل النجد لو كنتم في لويزيانا الأمريكية أو في لوس أنجلوس لنهالت عليكم العطاء والهبات وبراميل النفط المجانية ولا تسابقت وسائل إعلامنا لنقل صوركم وأخباركم، لكن لا والله لا والله هناك من يبكون لبكائكم ويستشعرون آلامكم ويسمعون آهاتكم ولو فتحت لهم الأبواب. وأتيحت لهم الحرصة لفدوكم بالأعمار فوالله ما نسوكم من الدعاء والصدقات والزكوات رغم الفقر رغم المعاناة التي رأيناها إلا أن الابتسامة لا تكاد تفارق تلك الوجوه السمراء التي أضناها التعب والجوع رغم الفقر والمعاناة إلا أنهم شعب مسلم شجاع لما زاد استبداد اليهود منذ سنوات وقاوم أهل الانتفاضة اليهود بالحجارات لم يقف أهل النيجر موقف المتفرج بل ثاروا وغاروا وخرجوا بعشرات الآلاف سائرين لدينهم وغيرة على إخوانهم حتى اضطروا حكومتهم لقطع العلاقات مع أحفاد القردة والخنازير ولا زالت العلاقات مقطوعة أما عاطفتهم الإسلامية فعاطفة جياشة قوية فمظاهر الإسلام ماضحة في حياتهم وفي معاملاتهم ومساجدهم عامرة بالليل والنهار ورمضان له طعم آخر في النيجر فهم أهل صيام وقيام وتسابق على قراءة القرآن وحفظه بل حتى إطعام الطعام رغم فقرهم وحاجتهم ولقد دخلت علينا الليالي العشر ونحن هناك فرأينا منهم عجب العجاب أكثر المساجد بل قل كلها تختم القرآن في رمضان في القيام مرة ومرتين وثلاث مرات وتستمر الصلوات من بعد العشاء حتى الفجر ولقد قمنا في أول العشر بزيارة لقرية على حدود النيجر مع بنين يقال لها مالافين زرناها بدعوة من جمعية هناك تسمى أنصار السنة المحمدية ولقد والله كانوا بحق من أعظم الأنصار للسنة فطابع القرية طابع إسلامي واضح المعالم وأصوات القرآن تنطلق من البيوت الخشبية في كل الساعات فلا موسيقى ولا ألحان بل آيات الرحمن تتردد في كل مكان وصلنا إليهم بعد المغرب فقدموا لنا الإفطاط ثم صلينا معهم العشاء والتراويح لساعة واحدة أو تزيد ثم قال لنا شيخهم الآن تستريحون ثم تصلون معنا القيام نبدأ في الثانية عشرة إن شاء الله قلت ومتى تنتهون قال نصلي إلى ما شاء الله فقلت يعني متى تنتهون قال نحن عادة ننتهي في الخامسة نحن عادة ننتهي من القيام في الخامسة قبل أذان الفجر بقليل قلت لصاحبي يا الله خمس ساعات قيام كيف سنقدر على ذلك قال صاحبي الله في فلما جاءت الثانية عشرة ليلا كنا معهم في المسجد الذي تضب بالمصلين صغارا وكبارا وشيوخا وأطفالا والأعداد خارج المسجد أكثر مما كانوا في الداخل والنساء فرش لهن في ناحية أخرى من ناحية المسجد صلى بنا اثنان من الشباب ما سمعنا أجمل من تلك الأصوات وتلك التلاوات ومرت الساعات دون أن نشعر بها في جو إيماني من أجمل الأجواء وكان هناك من يطوف بين المصلين يسئهم الماء تخلل ذلك توقف لنصف ساعة حيث طلبوا منا إلقاء كلمة تذكيرية وقام أحد الشباب الصغار بالترجمة فمنهم من يجيد ويتكلم العربية وبإتقان وكنا الآن أسمع أثناء الكلمة إلا التهليل والتكبير ثم واصلنا القيام حتى الخامسة ما كل منهم أحد ولا من تذكرت حالنا. تذكرت حالنا وجدالنا إذا صلينا لساعة أو ساعتين كثر الذين يتأففون ويشتكون ويقولون للأئمة أنتم فتانون تذكرت قوله صلى الله عليه وسلم ما الفقر أخشى عليكم نعم هم فقراء نعم هم فقراء لكن عندهم صبر وجلد على الطاعات ونحن أصبغت علينا النعم ظاهرة وباطنة وتعودنا على الكسل والحمول والله إن أفقر فقير عندنا يعد عندهم من الأغنياء والله إن أفقر فقير, فقير عندنا يعد عندهم من الأغنياء والله إني لأخشى بعد أن رأيت حالهم أن تكون حسناتنا عتلت لنا في الدنيا والله إني لأخشى بعد أن رأيت حالهم أن تكون حسناتنا عجلت لنا في دنيانا أليس الفقر اختبار وامتحان وكذلك النعم أشد امتحانا وأشد في الاختبار قال الله وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآ بجانبه وإذا مسه الشر كان يأوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا بعد القيام أخذونا الاستحور وعدنا بعده مباشرة لصلاة الفجر ثم اجتمع الناس خارج المسجد حيث كنا قد قدمنا لهم ببعض المساعدات الغذائية وكسوة للعيد وزعت على المحتاجين ثم طلبنا منهم أن يعرضوا علينا نماذج من قراءات الصغار فنادوا يا زكريا فنادوا يا زكريا فأدى زكريا صبي صغير في العاشرة استعاد بالله من الشيطان الرجيم ثم انطلق يقرأ من سورة الشورى وقفت أنا وصاحبي مذهولين مسحورين من جمال تلاوته والله وقفنا مذهولين مسحورين من جمال تلاوته ولما انتهى أخذه صاحبي معنا أخذه صاحبي معنا وسجل له سورة كاملة ووالله لقد طفت في حلقات القرآن في بلادنا هنا وهناك والله ما سمعت مثل تلك التلاوة، والله ما سمعت مثل تلك تلك التلاوة. أهم نشاطات هذه الجمعية المباركة، جمعية أنصار السنة المحمدية، دعوة الوثنيين إلى الإسلام في بنين ومالي وغيرها من الدول المجاورة، ولقد أسلم على أيديهم آلاف مؤلفة، رغم قلة الإمكانيات وقلة الدعم، بل لا دعم يذكر على الإطلاق. لا دعم يذكر على الإطلاق من أي جهة من الجهات، لكنها همة القوم العالية وغيرتهم على الإسلام. اسمع رعاك الله كيف تكون الغيرة؟ اسمع رعاك الله كيف تكون الغيرة؟ في عام 1400 وربع للهجرة مرت النيجر بمجاعة وجفاف أشد من المجاعة الحالية، فجاءت جمعيات النصارى لاستغلال الظروف وحاجة الناس. من باب الشهادة والإنصاف ليس كلهم منهم من يقدم المساعدات منهم من يقدم المساعدات من أجل الإنسانية وشفقة ورحمة لكن أكثرهم لكن أكثرهم يعرفون ماذا يريدون وماذا يخططون وماذا يدبرون ركزوا على مدينة ملكة إحدى أهم مدن النيجر الصحراوية فبنوا فيها أكبر كنائسهم وقدموا الإمكانيات فبنى مدارس نصرانية وأقام مستشفيات ومستوصفات ووحدات صحية ووزع المعونات. بعد ذلك بسنوات جاء قسيس من قساوستهم وأقام محاضرة في تلك الكنيسة. سب فيها الإسلام، سب فيها الإسلام، وسب النبي صلى الله عليه وسلم. وانتشر الخبر بين الفقراء، انتشر الخبر بين الفقراء. فقاموا لإسلامهم وانتصروا لدينهم ولنبيهم فهدموا الكنيسة على رؤوس أهلها ولم تهدأ فائرتهم بل حاصلوا المدينة من كل الجهات حتى لا يخرج ذلك الكلب منها وما رفعوا الحصار حتى قبضوا عليه وقتلوه وما رفعوا الحصار حتى قبضوا عليه وقتلوه أنها النيجر المسلمة رغم فقرها وحاجتها لا تزال تعتز بدينها وتدافع عن إسلامها واسمع من أخبار العزة التي انطلقت من الصحراء الكبرى هناك أولا لا بد أن تعلم أن المعونات إنما صبت على المدن وما حولها ولم يصل إلى القرى الصحراوية إلا النصارى لأنهم يملكون الشاحنات والسيارات وكل الإمكانيات بل عندهم أساطير جوية ينتقلون بها في كل مكان تصور أن حكومة النيجر لا تمتلك إلا طائرة واحدة من أقدم الطائرات فبعد جولتنا في المدن قررنا الانطلاق إلى القرى الصحراوية وقررنا أن نصرف أكثر المعونات التي نحملها هناك فهم أشد حاجة من المدن ولأنه لم تصلهم معونات تذكر من المسلمين هناك في الصحراء على مسافة ألف كيلومتر عن العاصمة هنيامي بدأت رحلتنا الصحراوية وكنا قد اتفقنا مع أحد التجار الذين يعملون في بيع وشراء المواد الغذائية والمواشي قمنا بشراء ثلاثمائة طن من الدخن وهو الغذاء الرئيسي لأهل النيجر وقمنا بشراء ثلاثمائة رأس من الماعز وقام هذا التاجر بإيصالها هناك وأخذ ثمن البضاعة وثمن, وثمن الإيصال قمنا بتقسيمها على القرى الصحراوية حسب الكثافة السكانية فيها وكان معنا من أهل النيجر من يعرفون تلك المناطق ويعرفون أهلها وحرصنا أن تكون الأغنام لليتام والأرامل فمن الأغنام يأكلون ويشربون ويلبسون وهي من أعظم نعم الله على أهل الصحراء قال الله أو لم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون ودللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون بسبب الجفاف وانقطاع الأمطار ماتت المواشي وهلك الذر فهم في أمس الحاجة للأغنام ولقد وفق الله شرائها وتوزيعها ولله الحمد من قبل ومن بعد لكن أتكت ثلاث مئة رأس من المواشي في آلاف مؤلفة من البشر أحبتي الأمر الملاحظ والأمر اللافت للنظر في كل القرى الصحراوية التي مررنا بها النشاط الكبير للجمعيات النصرانية أثره واضح هناك حيث حفروا الآبار وبنوا المدارس حفروا الآبار وبنوا المدارس الفرنسية وبنوا المستوصفات التي تقدم الدواء والعلاج للفقراء باسم الكنيسة وباسم المسيح لكن في المقابل رأينا حرص أفل الصحراء على حلقات القرآن وتعليم استغاد وسمعنا الفاتحة تنطلق من أفواه استغاد واضحة صحيحة رأينا مباني النصارى من الخرسانات ومجهزة بكل الإمكانيات ورأينا في المقابل المساجد من الطين والقش تشكو إلى الله بحالها رأينا مباني النصارى من الخرسانات ومجهزة بكل الإمكانيات ورأينا في المقابل المساجد من الطين والقش تشكو إلى الله في حالها أقسم كثير من أهل تلك القرى أنهم ما أو عربا قبلنا أقسم أهل تلك القرى أنهم ما رأوا عربا قبلنا ولا وصل إليهم أحد من المسلمين بل قالوا إن النصارى يقولون لنا نحن نحبكم أكثر من المسلمين بدليل أننا جئنا إليكم بدليل أننا قدمنا لكم المساعدات أين هم عنكم؟ ماذا قدموا لكم ولماذا لم يأتوا ليساعدوكم أخفيت دموعي وأنا أسمع مثل هذه الكلمات أليست هي الحقيقة هم ذهبوا إليهم ولم نذهب نحن بل اسمع معي ماذا قالوا لرئيس بلدية إحدى القرى وأكثرها سكانا أخذنا إلى مبناه المتواضع المقام من الطين وفيه كراسي وطاولات من الخشب المتهالك التي لا تستطيع الجلوس عليها بعد أن أخذنا في جولة بين المدارس الفرنسية والمستوصفات التي وجدنا عليها طابورا كبيرا من النساء والأطفال تقدم لهم وجبات الإفطار، ثم أخذنا إلى مكتبه وقال لنا لقد عرضوا علي عطايا وهدايا مقابل ماذا؟ مقابل أن أقنع الناس بإقامة مراكز اجتماعية يعرضون فيها النصرانية على الناس؟ فرفض العرض كيف أبيع إسلامي وعقيدتي؟ كيف أبيع إسلامي وعقيدتي من أجل أموالهم؟ كيف أصر آخرتي من أجل إرضائهم؟ يقول بزاد في العروض ووعدوني بإقامة مبنى للبلدية وتجفيزه بأحسن الأطاث والإمكانيات. فما زادني ذلك إلا إصراراً وتمسكا بديني. لسان حال أنا مسلم وأقولها من الوراء. أنا مسلم. وأقولها ملء الوراء وعقيدتي نور الحياة وسؤددي هكذا هم يشترون الذمن ويدفعون الأموال الطائلة لصنع الخونة والعملاء لهم في كل مكان حتى الصحراء لم تسلم من مكرهم حتى الصحراء لم تسلم من مكرهم أحبتي قبل إقدام من الزمن لم يكن يسمح للتنصير أو جمعياته بالدخول إلى النيجر ثم مع الانفتاح ودعوة الديمقراطية المزعومة سمحوا لهم بالدخول ثم مع سنوات القحط والجفاف تتابعت وزادت جمعياتهم بإمكانياتهم الكبيرة وقاومت النيجر المسلمة بإمكانياتها الضعيفة ولكن إلى متى ستستمر المقاومة ومتى سيستشعر المسلمون أحوال إخوانهم هناك يقولون لنا كان التعاطف السابق يأتون بدعم من الشيخ ابن باز رحمه الله ولما مات توقف كل شيء طب تحيا وميتا يا ابن باز طب تحيا وميتا يا ابن باز أحبتي النصارى ليسوا بأغبياء فهم يعلمون علم يقين أن المسلمين يحبون دينهم وأنهم لا يقبلون بالكنائس في قراهم، فماذا يصنعون؟ اسمع بارك الله فيك يحفرون الآبار ليضمنوا استقرار الناس وتجمعهم حول الماء فلا حياة بلا ماء كما أخبر الله ثم يبنون مستوصفات ومستشفيات لعلمهم حاجة هؤلاء الفقراء للعلاج والدواء ثم الخطوة التي تليها يبنون مدارس وفصولا دراسية تدريس اللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية والتاريخ الفرنسي والعلوم النصرانية لإفساد دين الفقراء رغم إمكانياتهم الكبيرة وقلة إمكانيات الفقراء فلقد هزمتهم النيجر المسلمة رغم إمكانياتهم الكبيرة وقلة إمكانيات الفقراء فلقد هزمتهم النيجر المسلمة شر هزيمة فما إن يبني هؤلاء كنيسة حتى يبني الفقراء مقابلها مسجداً ويقيم فيه حلقات القرآن للصغار والكبار في إحدى القرى حول العاصمة نيامي رأيت كنيسة مهجورة فسألت الناس ما خبروا تلك الكنيسة فقال لي أحدهم بناها النصارى حين جاءوا لتقديم المساعدات لنا ثم أخذوا يدعون الناس للحضور إليها وقدموا لهم الطعام والشراب والمال قلت فماذا صنعتم؟ قلت ماذا صنعتم قال وقد أشار إلى مسجد صغير مقابل الكنيسة قال قمنا ببناء هذا المسجد قمنا ببناء هذا المسجد من القش والطين وأقمنا فيه الدروس وحلقات القرآن والتف المسلمون حول مسجدهم ولم يذهب إلى كنيستهم أحد والذين ذهبوا أخذوا من النصارى الطعام والشراب ثم جاءوا لأداء الصلاة معنا قلت الله أكبر ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين قال لي أحد المسلمين هناك إنهم يستغلون حاجتنا وفقرنا إنهم يستغلون حاجتنا وفقرنا ووالله لشات واحدة من بلاد المسلمين خير من ملايين النصارى المسلمون يعطوننا لأنهم يحبوننا وهؤلاء يريدون إضلالنا لكن هل نحبهم حقاً؟ هل نحبهم حقاً؟ رغم فقرهم ومعاناتهم وقلة إمكانياتهم، رغم كل المؤامرات، أبناءكم في الصحراء يقرؤون الفاتحة بأجمل الأصوات. أبناءكم في الصحراء يقرؤون الفاتحة بأجمل الأصوات. ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فماذا قدمنا لهم وأين حق لا إله إلا الله من حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم تجد في البيت الواحد أكثر من محمد فيسمون محمدا الأول ومحمدا الثاني ومحمدا الثالث بل حتى الرابع فيا أمة محمد ماذا قدمتم لإخوانكم أما قال الله عن محمد صلى الله عليه وسلم والأتباع محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم أليس نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي قال الراحمون يرحمهم الرحمن أليس هو الذي قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء لم نغادر تلك القرية حتى تعاهدنا نحن وإياهم على بناء جامع يضم فصولاً دراسية للقرآن وعلومه وسكناً للإمام وهو الآن تحت الإنشاء بإشراف سفارتنا هناك ثم وصلنا المسيط حتى القرية التي تليها فاستقبلنا أهلها أحسن استقبال وزعت عليهم المعونات ثم سألناهم ماذا تريدون فبكى شيخ تلك القرية وربي بكى قال نريد مسجدا نريد مسجدا تقام فيه الصلوات ثم قال لماذا هم يبنون الكنائس لماذا هم يبنون الكنائس وهم يعلمون أنه لن يأتيهم أحد ويقول وأنا أضمن لك أن يمتلئ هذا المسجد بالمصلين قلت أين تصلون الآن فأخذني إلى بقعة رملية قريبة من الطريق الصحراوي الذي تسلكه الشاحنات والسيارات وهو الطريق الذي جئنا عليه فإذا ببقعة مسورة بالحجارة إذا ببقعة مسورة بالحجارة هي المسجد الذي يصلون فيه فأقسمت له بالله أننا سنقيم عليها مسجداً أقسمت له بالله أننا سنقيم عليها مسجدا. فانقلب بكاء حزنه إلى بكاء فرح وأخذ يكبر ويهنن وأخذ يتكلم بلغة لم نفهمها لكننا فهمنا منها العسة والفرح فكان مما قال أعدكم أن ينطلق الأدان مدويا من هذا المكان أعدكم أن ينطلق الأذان مدوياً من هذا المكان هناك المساجد من قش وطين هناك المساجد من قش وطين لهذا حرست أحبتي كل الحرص على أن تبنى تلك المساجد على أحسن طراز وأحسن حال أردت من هذا إغاظة أعداء الله أردت من هذا إغاظة أعداء الله حين يمرون بقوافلهم ويرون المنارات قد اتفعت في الصحراء حينها سيعلمون أن أحفاد عقبه بن نافع وطارق بن زياد وعمر المختار قد عادوا مرة ثانية إلى الصحراء سيعلمون حينها أن أحفاد عقبه بن نافع وطارق بن زياد وعمر المختار قد عادوا مرة ثانية إلى الصحراء ولن تقوم لهم بإذن الله قائمة <تصفيق> اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم واجزي المتصدقين والمتصدقات والمحسنين والمحسنات خير الجزاء يا رب العالمين أحبتي إذا كانت مساجد القش والطين قد هزمتهم إذا كانت مساجد القش والطين قد هزمتهم شرة هزيمة فكيف إذا رأوا المعادن والمنارات قد ارتفعت بعنان السماء لتعلن الوحدانية لرب الأرض والسماء لذا سنفعل بناء مسجد وفصل دراسي للقرآن في كل قرية وفي كل مكان في الصحراء سنسعى لإيجاد الدعاء وطلبة العلم وتبنيهم في كل القرى والمساجد وما ذلك على الله بعزيز وما ذلك على الله بعزيز ولا يخرج من هذه البلاد إلا كل خير فإن الله لا يرضى لعباده الكفر إن الله لا يرضى لعباده الكفر لكن السؤال لكن السؤال الذي يطرح نفسه أكثر من خمسمائة جمعية نصرانية تتحرك هنا بكل حرية وسهولة لا مساءلة لا اتهام فلماذا يضيط علينا وعلى مؤسساتنا الخيرية إن هدفهم من ذلك هو قطع علاقة الشعوب المسلمة ببعضها البعض ولقد أخبر شيخنا الدكتور عبد الرحمن الصميت أن إحدى الجمعيات النصرانية امتنعت من تقديم العون لإحدى القرى واشترطت خروج لجنة مسلمي أفريقيا من تلك القرية لماذا تتهم جمعياتنا ومؤسساتنا لماذا تتهم جمعياتنا ومؤسساتنا بدعم الإرهاب الذي يزعمونه إذا ساعدوا الأقليات المسلمة في أي مكان ها هم ينصرون ها هم ينصرون ويظلون البشرية ولا أحد يكلمهم يوزعون كتب النصارى والأناجيل المحرفة ولا أحد يعترضهم بل يقولون للمسلمين بكل وقاحة بل أصبح منكم نفرانيا فسنعطيه بطاقة تخوله الحصول على المساعدة والدعم من أي كنيسة أو هيئة تنصيرية في العالم لقد أوصلوا بإمكانياتهم الهائلة الأجهزة السينمائية إلى القرى لعرض الأفلام السينمائية والوثائقية ذات الأفكار النصرانية ويستخدمون كل التقنيات لإضلال الفقراء والبسطاء أغنياؤهم يدعمون النصرانية بأمالهم فأين أغنياؤنا؟ أين أغنياؤنا؟ أين تجارنا عن إسلامهم؟ في مستشفياتهم زودوا كل الغرف بمكبرات الصوت لإسمع المرضى المسلمين الصلوات والأناشيد النصرانية وقبل إجراء أي عملية جراحية أو تقديم أي علاج لا بد أن يحضر القس لا بد أن يحضر بصليبه لكي يدعو للمريض بالشفاء حيث يوهمون المرضى أن دعاء القس وصلاته الباطلة هي مصدر الشفاء وليس الطبيب بعد الله تبارك وتعالى فيخدر المريض المسلم على دعاء القس وصلاته وما أن يفيق إلا والقس أمامه يقول له لقد بارك المسيح في العملية وقام بعلاجك وشفائك فاشكر المسيح ابن الله قاتلهم الله قاتلهم الله أنه يوفكون ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله ليسهم فقط حتى المبتدع عباد القبور الذين يتطاولون على أمهات المؤمنين وأصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وصلوا إلى هناك وأقاموا مستشفى كبيرا يقدم العلاج بأسعار رمزية وأرسلوا أكثر من مائة وعشرين مدرسا ضالا ليضلوا الناس وهم على وشك إقامة أكبر جامعة لهم هناك فإغاظة لهؤلاء المبتدعة أسمين الجامع هناك بجامع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وإغاظة لأولئك النصارى أسمينا أول المساجد على الطريق الصحراوي بمسجد التوحيد لنسب عقيدة التثليث التي لا أصل لها وتعاطفا مع إخواننا المسلمين وبيانا لترابطنا معهم أسمينا مسجدنا الثاني بمسجد المحبة ليعلموا أننا حقا نحبهم ولن نتخلى عنهم أبدا فأوتق عر الإيمان حبنا لهم في الله وأوفق الإيمان بغضنا لأعداء الله من يهود ونصارى وظلال ولا زال عندي لكم من النيجر أخبر فاصبروا رعاكم الله من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ووالله إنهم لا يمرون بكربة واحدة بل كربات رحلة النيجر رحلة التقيت فيها الوزراء والفقراء ولقد تبين واضحا أن القضية ليست قضية مجاعة وجفاف فقط إن المجاعة والجفاف حدثت بقدر من الله ليبتليهم ويبتلينا بهم إن أسباب فقرهم ومجاعتهم نحن أولاً سبب فقرهم ومجاعتهم نحن أولاً لما نسينا أخوة الإسلام والعقيدة وتركناهم للاستعمار ينهب خيراتهم ويسعى جاهدا لصدهم عن دينهم لقد أغاظهم أي الكفار وأغضبهم أن تسعة وتسعين من النيجر مسلمة فأخذوا يحاولون إقناع العالم أن أكثر من خمسة بالمئة في النيجر غير مسلمين مما يتيح لهم الدخول والتدخل والمطالبة بحقوق الأقليات فيبنو كنائسهم ويزرعون الخونة والعملاء لهم في كل مكان أما تعلم أيها المسلم الغيور أن النيجر تعد ثالث أغنى دولة في العالم باليورانيوم أما تعلم أيها المسلم الغيور أن النيجر تعد ثالث أغنى دولة في العالم باليورانيوم بعد كندا وإستراليا هذا اليورانيوم الذي يسمعون به القنابل الذرية والنووية التي يهددوننا بها ويبيدون بها الشعوب كما فعلوا في هيروشيما وغيرها يقول لي وزير التعليم العالي عندهم وقد زرناه وقدمنا معونة دوائية لمستوصف جامعة النيجر الوطنية التي أصبحت ملاذا وسكنا للعنكبوت بدلا من أن يسكنها الطلاب قال لن أكلمكم كوزير تعليم سأكلمك كمسلم لن أكلمك كوزير تعليم سأكلمك كمسلم لقد ابتعد المسلمون عنا ولم يهتموا بنا وهذا أعطى النصارى الفرصة ونحن في حاجة وأنتم تعلمون نريد التعليم العربي لأبناء النيجر لأنه لغة القرآن ولكن لا أحد يدعمنا إن الشعب حريص على التعليم العربي بل هم يمتنعون عن تسجيل أبنائهم في المدارس الفرنسية وفرنسا تطالبون بإيقاف التعليم العربي لعلمهم لو أننا فتحنا المجال ووجدنا الدعم لم يأتيهم أحد يقول والكلام الأهل الوزير لقد لاحظنا الفرق بين من يتخرجون من المدارس العربية وبين من يتخرجون من المدارس الفرنسية. إن خريجي المدارس العربية يختلفون في اخلاقهم ومعاملاتهم، والذين يتخرجون من المدارس الفرنسية أنانيون لا أخلاق عندهم. لكننا لا نملك الدعم، هم يملكونه. لكننا لا نملك الدعم، هم يملكونه. ثم تدخل مستشار التعليم العربي في الحديث وقال: هم يستغلون فقرنا وحاجتنا. من أجل مصالحهم ويحاربون الإسلام يقول اسمع ماذا حدث في قريتنا مستشار الوزير للتعليم العربي يقول اسمع ماذا حدث في قريتنا يقول كنت في زيارة لقرية خارج العاصمة نيامي وجاءت قوافل مؤسسة النظر العالمية الأمريكية بجن تسمى جاءت وقالوا لنا أنهم سيوزعون معونات غذائية ودوائية على الناس فقالوا أين تريدون أن تجمعوا لنا الناس؟ يقول المستشار قلنا لهم سنجمعهم عند الجامع سنجمعهم عند الجامع الذي في القرية الذي بنته لنا لجنة مسلمي أفريقيا والله ما تكاد تخطو خطوة هنا إلا وآثار لجنة مسلمي أفريقيا واضحة أثر الدكتور عبد الرحمن الصميط حفظه الله وبارك الله في عمره فلما اجتمع الناس عند الجامع سألنا المسؤولون في المنظمة الأمريكية من بنى لكم هذا المسجد قلنا لجنة مسلمي أفريقيا فقال إذن اذهبوا إليهم وليأتوا إليكم ليقدموا لكم المعونات ثم مضوا وتركونا ولم يعطونا شيئا مضوا وقالوا اجعلوا هؤلاء الذي بنوا لكم هذا المسجد أن يقدموا لكم المعونات أترى معوناتهم لله قال متأثرا لأن يموت الناس جوعا وهم مسلمون خير من أن يشبع ويصبح كافرين لأن يجع الناس ويموتوا مسلمين خير من أن يشبع ويصبحوا كافرين يقول رأينا إقبال الناس على المعونات المسلمة رغم قلتها لقد رأيت الجمعيات المسلمة تعطي كيسا من الأرض لأربع أسر ويتسابق الناس عليها في المقابل جمعيات النصارى يعطون كيسان للفرد. ومع هذا يتسابق الناس على معونات المسلمين فأين المسلمون أين المسلمون هذا كلام وزرائهم أما من أقوال الفقراء فلقد جئنا على قرية صحراوية وحين أقول صحراوية فهذا يعني أنها في أمست الحاجة للدعم والمساعدة إنها قرية أبارك التي ترفع شعار العزة لله ولرسوله وللمؤمنين لقد أخبرنا من معنا من المرافقين أن أهل هذه القرية طردوا القوافل والجمعيات النصرانية ولم يقبلوا منهم أي عون أو مساعدة جلسنا معهم تحدثنا إليهم رأينا صغارهم وهم يجلسون في حلقات القرآن ثم سألناهم ماذا تعلمونهم وأي الكتب تدرسونهم فجاءوا بالكتب فإذا هي فتح المجيد شرح كتاب التوحيد وكتب العقيدة الصحيحة وكتب الرد على المبتدعة وأهل الضلال وأقسم بالله أني وجدت هذا الكتاب عندهم أقسم بالله أني وجدت هذا الكتاب القول السديد شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والذي ألفه الشيخ بن سعدي رحمه الله وجدت هذا الكتاب يوزع هناك الصحراء وجدت المعتقد الصحيح يوزع هناك الصحراء عن طريق المسلمين من ليبيا حين رجعوا من الحج وجاءوا به من هذه البلاد المباركة بلاد الحرمين فلا عجب أن العزة لا زالت موجودة هناك لا زالت الصحراء تحافظ على المعتقد الصحيح فلنتعاون معهم فلنتعاون معهم على حفظه ونشره قبل أن يصوفوه أو يبدعوه أو يحرفوه ثم نلومهم ثم نلومهم قال لنا شيخهم أثلجتم صدورنا بزيارتكم واستوحشنا من عدم رؤيتكم ومجيئكم إلينا أجبرونا على الاستقرار هنا دون استعداد فالحال كما ترون فقر وجوع وعوز قلت ماذا تريدون أن أقول لي في بلاد الحرمين قلت ماذا تريدون أن أقول؟ لإخوانكم في بلاد الحرمين قال قل لهم إن الإسلام في الصحراء يناشدكم إن الإسلام في الصحراء يناشدكم ويناشد أهل بلاد الحرمين خاصة أخبروهم أن الإسلام شامخ عزيز وأن هؤلاء النصارى يستغلون حاجتنا للطعام والشراب والدواء ولكننا لن نضعف لن نهين لن نستكين نريد أن نحيا مسلمين ونموت مسلمين حتى لو خذلتمونا حتى لو نسيتمونا فلن ينسان الله حتى لو خذلتمونا حتى لو نسيتمونا فلن ينسان الله بل هم دخلوا الإسلام على أيدينا وأمام ثباتنا واسمعوا معي قصة إسلام هذه اليابانية في الصحراء وقولوا معي الله أكبر جاءت في الصحراء مع جمعية تنصيرية وأقامت في قرية صحراوية لتقدم المساعدة وكانت تسمع كل يوم صوت تسجيل لصلاة التراويح من الحرم من كوخ صغير قريبا منهم فأعجبها ذلك الصوت وهي لا تعرف معنى فلما رجعت إلى المدينة اشتاقت لذلك الصوت وقالت لمن معها إنها سترجع لتلك القرية لتتعلم من أهلها عادات أهل الصحراء وفي طريقها ضلت وتعطلت سيارتها في الصحراء وأخذت تمشي حتى حل الظلام ولما أحست بالموت وقرب النهاية جلست لا تقوى على شيء وبينما هي على تلك الحال من اليأس وانقطاع الأمل والرجاء إذ سمعت صوتا ياتي من بعيد إنه صوت الأذان لصلاة الفجر ينطلق في الصحراء إنه صوت الأذان لصلاة الفجر ينطلق في الصحراء فتبعت الصوت حتى وصلت إلى القرية بعد أن أوشكت على الغلاك فسألتهم عن ذلك الصوت فقالوا لها إنه صوت الأذان إنه صوت الله أكبر إنه صوت لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقالت إن هذا الصوت كان سببا لنجاتي من الموت في الدنيا وسيكون سببا لنجاتي يوم أن ألقى إن هذا الصوت كان سببا لنجاتي من الموت في الدنيا وسيكون سببا لنجاتي يوم أن ألقى الله وأنا أشهد الله لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إنها والله ليست أزمة فقر وجوع بل هي معركة بين الحق والباطل إنه صراع قديم لا زال مستمراً وسيستمر إلى ما شاء الله لكن ألا تتعجب معي من همة هؤلاء لنصرة الباطل ألا تتعجب معي من همة هؤلاء لنصرة الباطل وتقاعس أهل الحق عن نصرة حقهم وجدت لوحة على الطريق الصحراوي عليها اسم إحدى الجمعيات التنصيرية وأسفل اللوحة سهم يشير إلى داخل الصحراء إلى مسافة خمسة عشر كيلو متر قلت أين هذه الجمعية قالوا لقد دخلت إلى داخل الصحراء هناك وإلى تلك المسافة وأكثر قلت كيف نصل إلى هناك قالوا لا طريق إلا عن طريق الحمير والجمال لا طريق إلا عن طريق الجمال والحمير ولقد وصلوا إلى هناك ذكر الدكتور عبد الرحمن الصميل حفظه الله هذه القصة في كتاب الله اسمه رحلة خير في أفريقيا يقول في منطقة نائية وسط الصحراء الأفريقية التقيت امرأة في مركز لخدمة اجتماعية في قرية صغيرة بادرتنا بالتحية قائلة أهلا وسهلا بلهجة لبنانية واضحة قلت لها هل أنت لبنانية قالت نعم قلت ماذا تعملين هنا قالت أخدم في هذا المركز مركز النصارى قلت من أرسلك قالت الكنيسة قلت منذ متى قالت منذ خمس وعشرين سنة منذ خمس وعشرين سنة في قرية ليس فيها أدنى متطلبات الحياة حتى الماء لا يجدونه إلا قطرات دون أن تشتكي دون أن تطلب راتبا دون أن تسأل عن حياة النعومة والترف والراحة في لبنان بينما نحن ندعي أنهم على باطل بينما نحن ندعي أنهم على باطل وأننا على حق هل صدقنا القول بالعمل؟ ولماذا لا نرى تضحيات المسلمين في الدعوة في هذا الزمان؟ أليس الآباء والأجداد قد أوصلوا رسالة التوحيد الخالدة إلى أبريقيا وصحرائها؟ أما قال الناظر على لسان أسلافنا من ذا الذي رفع السيوف فوق الرؤوس؟ ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا كنا جبالا فوق الجبال وربما صرنا على موج البحار بحارا في معابد الإفراج كان أداننا قبل الكتائب يسلح الأمصار لم تنسى أفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تخلف نارا لم تنسى أفريقيا ولا صحباؤها سجداتنا والارض تقف نارا أرواحنا يا رب فوق أكفنا ترجو ثوابك مغنما وجماغ وجوارا لماذا هم يضحون لنصرانيتهم ولا نضحي نحن لإسلامنا ألسنا نحن أولى بهذه التضخيات أين العزائم أين الهمم أين إنكار الذات وتحمل المشقات من أجل دين رب الأرض والصماوات أليس ديننا دين عزة وإباء أين نحمل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأموسكم ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون نساء النصارى يضحين من أجل النصرانية وأنت يا حفيدة خديجة وعائشة وأم عمارة مشغولة بالبوضى والتسريحات وأحدث العطورات ووالله إن قيمة ثوب أو حقيبة واحدة من مستلزمات الأفرح تكفي لإنقار عائلة مسلمة من لتقف على قدميها وأنا والله لا أبحث عن النساء ولكن أقول بأعلى الصوت أين الرجال أين الشباب أين تجار المسلمين أين أغرياءهم أين سياح أسبانيا وسويسرا وباقي المنتجعات السياحية أين هم عن سياحة دعوية في صحراء النيجر أو في صحراء أفريقيا آه ثم آه ثم آه أسألكم بالله هل يرضيكم هذا يهينهم يهينهم النصارى ويتأمر عليهم بسبب حاجتهم للطعام والدواء كيف لو رأيت طوابير الفقراء والمحتاجين أمام مبانيهم ومقضاتهم يطلبون الطعام وهم يقدمونه لهم على استعلاء يروى أنه صلى الله عليه وسلم قال أيما مسلم كسى مسلم ثوبا على عري كساه الله من حضر الجنة وأيما مسلم أطعم مسلما على جور أطعمه الله تعالى يوم القيامة من دماء الجنة وأيما مسلم سقى مسلما على ضم سقاه الله تعالى يوم القيامة من الرحمات المخدوم رواه أحمد وأبو داود فلما سمع الصادق هذا الكلام من نبيهم واستشعر الأجر والثواب تسابقوا وهبوا لإنقاذ وإطعام المسلمين أخرج صاحب الدر المنظود أنه أصاب الناس قحط في خلافة أبي بكر رضي الله عنه فلما اشتد بالناس الأمر جاءوا إلى الصديق وقالوا يا خليفة رسول الله يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن السماء لم تمطر وإن الأرض لم تنبت وقد توقع الناس الهلا، فماذا تصنع؟ قال انصرفوا واصبروا فإني أرجو أن يكون الفرج قريب فلما أصبحوا خرجوا من بيوتهم على أصوات قافلة من ألف بعير محملة ذرّا وزيتا ودقيقا، فأناخذ بباب عثمان رضي الله عنه، فجاء إليه التجار، فقال ما تريدون؟ قالوا إنك تعلم ما نريد. قال كم تربحونني؟ قالوا الدرهم بدرهمين. قال أعطيت أكثر. قالوا أربعة. قال أعطيت أكثر. قالوا خمسة. قال أعطيت أكثر. قالوا ليس في المدينة تجار غيرنا. فمن الذي أعطاك؟ قال إن الله أعطاني بكل درهم من عشر الدراهم والله يضاعف لمن يشاء عندكم زيادة؟ عندكم زيادة؟ قالوا لا قال فإني أشهدكم الله أشهدكم الله تعالى أني جعلت ما حملت العير صدقة لله على الفقراء والمساكين باعها لله باعها لله والله اشترى جعلها في بطون الجائعين وكبود المساكين جعلها للأرامل والأيتام والمساكين فأين لنا بمثل عثمان أين لنا بمثل عثمان الذي اشترى بأمواله رضا رب العالمين فأطعم الطعام وواسى الأرامل والأيتام وجهز الجيوش وحفر الآباء حتى قال صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم عباد الله متى ستظهر أخوة الإسلام الحقيقية أليس المؤمنون إخوة إن لم تظهر الآن في أشد المحن والنوائب فمتى إذن وليس أخي من ودني بلسانه ولكن أخي من ودني في النوائب ومن ماله لي إذا كنت معدما ومالي له إن عض دهر بغاربي فلا تحمدن عند الرخام آخيا فقد تنكر الإخوان عند المصائب قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عظم تدعى له سائر الجسد بالحمى والسهر أنقذوا إخوانكم أنقذوا إخوانكم قبل أن تسبقكم عصابات التنصير وتجار الأعراض كم يتقطع القلب وأنت ترى البؤساء ولا تستطيع أن تصنع لهم شيئاً هذه أخبارهم قد أتت إليكم ومآسيهم قد تليت عليكم فماذا أنتم صانعون ولله ماذا أنتم قائلون حين يقول الله لك يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني فيقول يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين فيقول استطعمك عبدي فلان فلم تطعم أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي نعم تحسنت أحوالهم لكنهم لا زالوا بحاجة للطعام والشراب ومحاصيلهم الجديدة قد تكفي لأربعة أشهر وستعود الأزمة من جديد إلا إذا وقفنا معهم وقف صادقة قالوا نريد دعما لننال حريتنا فالمحتاج ليس حرا الأحرار لا يحتاجون أحدا وهم يريدون أن نظل تحت رعايتهم وعبيدا لهم فهم لا يقيمون أي مشاريع صناعية الجمعيات التنصيرية لا يقيمون أي مشاريع صناعية أو مهنية أو تنموية أو زراعية ولا يبنون لنا بنيا تحتية حتى نظل في حاجتهم فهل ستتركوننا بعد أن عرفتم أخبارنا لقد عجزوا عن تنصيرنا فهم يسعون لإفساد أخلاقنا ولقد رأيناه الله بيوت الدعارة والرذيلة والملاهي الليلية يملكها النصارى العرب فاتفق نصارى العرب ونصارى الروم على إسلام ووالله ما تسمعون من نجاح الله في التنصير إنما هو على قبائل وثنية قبائل وثنية فقيرة لا دين لهم فيعرضون عليهم المساعدة مقابل التنصر وكل النجاح الذي سنعه هؤلاء أنهم انتقلوا بهؤلاء الوثنيين من مكان من النار إلى مكان آخر أما المسلمون في النيجر وغيرها فلا قناعة لهم بذلك ولئن تنصر منهم أحد كما يزعمون فسرعان ما يعودون إلى دينهم لأنه فطرة الله التي فضر الناس عليها فطرة الله التي فضر الناس عليها عباد الله هذه أخبار إخوانكم باختصار، وإلا فالجعب مليئة بالأحداث والمواقف التي مرت بنا هناك سقطها لكم من باب اللهم هل بلغت اللهم فشل سقطها لكم من باب اللهم هل بلغت اللهم فشل لم يبق من حديثي إلا توجيه الشكر والثناء لمن كانوا لنا عونا في هذه الرحلة المباركة وأول هؤلاء سفارة خادم الحرمين حفظه الله في النيجر فلقد كانوا خير معين لنا بعد الله ولقد أشرفوا على أكثر مشاريعنا الإغافية والدعوية هناك وهم من سيتولى متابعتها بإذن الله ثم الشكر والثناء موصولاً لجمعية إحياء التراث الكويتية ثم لجنة مسلمي أفليقيا ممثلة في شيخنا الدكتور عبد الرحمن الصميط حفظه الله ثم الشكر أيضاً لإخواننا في المنظمة الخيرية بالنيجر وأخيراً شكراً لكم أنتم شكراً لكم أنتم لحسن استماعكم وأسرائكم رغم الإطالة وشكراً للمحتنين والمحتنات والمتصدقين والمتصدقات الذين وثقوا فينا في إصال الصدقات أسأل الله أن يجزل الجميع خير الجزاء اللهم احفظ على أهل النيجر دينهم اللهم احفظ على أهل النيجر دينهم اللهم احفظ على أهل النيجر دينهم وعلى المسلمين يجمعون اللهم احفظهم بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين اللهم اكفهم شر النصار الحاقدين ورد كيدهم في نحورهم يا رب العالمين اللهم اطعم جياعهم وأكثى عريانهم واستمرظاهم وقضي حوائجهم اللهم أنزل السماء عليهم دورة اللهم أرسل السماء عليهم درارة وأنبت لهم الزرع وأدّل لهم الضر اللهم رحمة بهم يا أرحم الراحمين اللهم رحمة بهم يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا وصلح أئمةنا أولاد أمورنا اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين أنصوا من نصر الدين واخذ من خذ العبادة الموحدين، كن مع إخواننا المستضعفين في العراق في فلسطين في الشيشان في كشمير في الفلبين في أفغانستان في كل مكان يا رب العالمين فكسرانا وكن معهم عونا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا يا رب العالمين لا تؤخذنا بالتقصير واعفو عنا الكثير وتقبل منا اليسير إنك يا مولانا نعم المولى ونعم النصير عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الثحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكرواه على نعمه يزدكم ولذكروا الله أكبر والله يعلم ما تصنعون تم هذا العمل في استوديو صدى الاعتصام الإخراج الفني والهندسة الصوتية أحمد العام وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة راية خطاب بالرياض هاتف رقم صفر واحد اربع ثلاثة ثلاثة ستة صفر سبعة صفر جوال رقم صفر خمسة صفر أربعة أربعة ستة أربعة ثلاثة ثمانية ثلاثة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الإصدار برعاية موقع قافلة الدائيات قافلة الدائيات قافلة الدائيات في ركاب القافلات أياماً في ركاب القافلات فالشمس قافلة الداعيات بدأت بفكرة انطلقت بثقة وسارت بتوفيق الله ندعوك أخت الكريمة لزيارة موقع قافلة الداعيات www.qafila.com الذي حرصنا أن تتضح فيه شخصية الفتاة المسلمة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 قافلة الداعيات بإشراف فضيلة الشيخ خالد ابن محمد الراشد حفظه الله أياما في ركاب القافلة أياما في ركاب القافلة